وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي رفوع رحيم وقال الملك اتوني أن شاء ولا نضيع أجر المرسلين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء أخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم ننكرون ولما جهزهم بجهازهم قالوا ف مِنَّ بأَل تََ فيِي كَلَ وَلَ خَي فَإَِّ تَتُون ب فَلَ كَلَ لَكم عيدي وَلا ت قال سَنِيدُعَنلَف وَقَالَ فتانعَ hani ah, ah. خيرًا خافضًا فالله خير خافض وجد من الله لتأتنني به حتى تأتون موفقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتهم موفقا قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب ما كان يغني عن من الله معاشا ما كان يغني عن من الله معاشا شيئا الا حاجة في نفس يعونه ظناها وانه لذو العلم المال لما علمها ولكن اكثر الناس لا يعلم ولمما ما جهزهم جعل السقاية في رحم أخي ثم أذنه أذن الأية أن ألعير إنكم لسالحون قالوا أقبلوا عليهم ماذا وما كنا سارعين قالوا فما من معاه أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخار في دين الملك ما كان قالوا إن يسرق فقد سرق أهلا من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصر قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا أحدنا مكانا منا نراك من المحسنين قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيطا كبيرا فخذ أحدنا مكانا منا نراك من المحسنين قال ما عاذا استيأسوا من قلصوا نجيا قال كبير قال كبير الا تعلمون قد اقضى عليكم منفقا من الله ومن قبل ومن قبل ما فرطتم فيه فلن اضرح ال وهو خير الحاكمين يرجعوا إلى أبيه فقولوا يا أبانا إننا نكسروا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصالحين فَسَوَّلَتْ لَهُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ لَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُ قالوا تالله تفدا تذكر يوسف حتى تكون حرض حتى تكون حرض او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله ما علام من الله ما جاء قال انما حزني وحزني الى الله وعلى من الله ما لا تعلم يا بني اذهب الفتحسس من وسغا اخي ولا تياس يغرق الا انه لا يياس يغرق بالله انهمه لا يياس يغرق فلما دخلوا على عزيز قالوا يا ايها العزيز ما سرى لنا الضر وجئنا ببضاعه ازجا فاؤفلنا كي لا علينا ان الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم لا اجر الاخره خير انه من يتقى ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد صي هذا انقض على وجه ابي يقتي نصيرا وردوني باهلكم اجمعين ولما فصلت عنهم قال <سؤال> ابوه قال امهم اني لا اجد يوسف لولا ان تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما yo لما دخلوا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 ناطر السماوات والارض ان تهليني في الدنيا والاخره توسني مصليما توسني مسيما والحقني بالصالحين ذلك بال